ولو جاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأن لأن جهدين وجاءت في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا توكل علي وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم الف <تصفيق> لا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 توكبا. إني رأيت أحد عشر تركبا والشمس والقمر رأيتهم لي تاجدين